the أشرفتم بالله ما لم ينزل به عليكم كل قرار فأيوا الفريط أحب قل We <laughs> are قل لما على Mm-hmm. e eu Thank